أغيب وذل طائف لا يغيب أغيب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب اغيب وذل طايف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب واساله السلامه من زمان بليت به نوائبه تشيب ve azel حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر عن الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومِن تَفْرِيجِ نَائِبَةٍ تَنوبُ وَمِن كَرَمٍ وَمِن لُطْفٍ خَفِيٍّ وَمِن كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم ويث رحمته يصوب يا ملك الملوك أق العثاري فإنني عنك أن أتن الذنوب وأمرض للهوان لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فأمر روعتي وكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الراجل الغريب وليشجن بأطفال صغار أكاد إذا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 Vallahi al-Nabi ve Aalihi,